liha hallit fataja liha راحت تت حاضرين يمنا ويم تبجي بدمع هناك على الغبره يا زهره هناك شوف الوضع فحت تت حاضرين يمنا ويم تبجي بدمع هناك على الغبره يا زهره هناك شوف الوضع شوفوا فوضى بالقطيع وراس بنت منقطع شوفوا فوضى ويليش لا اموزع يا زهراء بسي انجدت يا هي حلت ماتعة شفت اللي في جي عزيز شلون ما تقدر تعوض عاري على غبرة وتروح يما له شفت اللي في جي عزيز شلون ما تقدر تعوض عاري على غبرة وتروح فيك شالة كف خوها وقيت لزمت لها نجروح فيك شالة en nyt puhu, يا مجفف عضيدي هناك عباس القمر بتشليس يوفع لحاله يما عطشان لنهر رح يا مجفف عضيدي هناك عباس القمر بتشليس يوفع لحاله يما عطشان لنهر هبا شف هنا نطاحت ذالي شوف بياك كتر Päätökset, että finaan ja pahitani, shulupuviakin totu, chef on mahmet, jänne, räjä, räjä, räjä, زهرة الحزينة هناك للحوم عدتني كوني مشتاق محمد روح شوف ابني علي روح يا زهرة الحزينة هناك للحوم عدتني كوني مشتاق محمد روح شوف ابني علي روح يا زهرة الحزينة هناك للحوم kun ihmiset ajel muhammad, rapa, ja hän on fbn Ali. Läkibarin itässä päivä, vuorossa dra, lääkissä dra, lääkibarin itässä päivä, vuorossa ملك برلمان شيت شوف على الحسن يا بعرس النرد داه هي صارت لنا كفن يا ملك برلمان شيت شوف على الحسن يا بعرس النرد داه هي صارت لنا كفن حنا من حنة وريدا زفته سيف المحن حنا من حنة وريدا زفته سيف المحن Rustia sin تلحم لعاقلة تبكي عيون بدمي دقى ما حارو ذبر ما حط مطرش ندن حمل عقيله تبكي عيون بدني قاع ما حرب ثبر ما حتم طرس يوف السنه صحته الحره وين عنكم فاطمه صحته الحره العقيله وين عنكم فاطمه لحضر بهالفاجعه يا زهره زين جبتم قطعه يا الصوتية والتوزيع باقر الحكامي بصوت المنشد الحسيني حيدر الغروال الكلمات للشاعر الحسيني المبدع سجاد السعدي ونسألكم الدعاء.